ولما مَا وَدَّعَ أَمَنْ ذِكْرَ وَدَّ عَلَيْهِ أُمَّتِنَا مِنَ الناس ما والله. قال ما خفوك وما. حلا ما خفوك سخن <تصفيق>